باب الشفاعة باب الشفاعة وهذا هو الباب السابع عشر من أبواب كتاب التوحيد باب الشفاعة المقصود من هذا الباب ذكر النصوص الدالة على إبطال كل وسيلة سبب يتعلق به المشركون بآلهته كل وسيلة وسبب يتعلق به المشركون بآلهته وأنه ليس لها من الملك شيء لا ولا مشاركة ولا معاونة ولا مظاهرة ولا من الشفاعة شيء إنما ذلك كله لله تعالى وحده دون ما سواه وإذا تقرر ذلك تعين حينئذ أن يكون هو المعبود وحده دون ما, ما سواه فوجه إدخال باب الشفاعة هنا في ضمنه كتاب التوحيد أن الشفاعة نوعان منها شفاعة شركية والشفاعة الشركية المراد بها أن السبب قد اتخذ وصار به شركا أكبر وإذا كان كذلك حنيذ هل يجتمع الشرك والتوحيد هل يجتمعان جواب لا إذن الشفاعه الشركيه تنافي أصل التوحيد تنافي أصل التوحيد حنيذ لابد من ماذا لابد من البراءة منها بد من براءة من الشفاعه الشركية حنيذ لا يتم التوحيد إلا بذلك بل هو حقيقة التوحيد حقيقة التوحيد فراد الله تعالى بالعبادة إذا باب الشفاعة لذلك أطلق المصنف رحمه تعالى الشفاعه كما مر معنا مرارا أنه إذا كان ثم تفصيل إذا كان ثم تفصيل حنيذ يقول باب الشفاعة كما مر معنا في باب ما جاء في الرقى والتمائم لما كانت الرقم منها ما هو جائز ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو شرك أصغر ومنها ما هو شرك أكبر كان أصله فيها أنها شرك أصغر حينئذ أطلق الجملة ولم يأتي به بالتفصيل هنا كذلك باب الشفاعة أي المراد بها الشفاعة الشركية الشفاعه شركية ولك أن تجعل أل هنا لي العهد الذهني حينئذ يكون المراد به ماذا شفاعة التي تنافي التوحيد التي تنافت كما مر أراد أن يبين رحمه كل ما ينافي التوحيد والذي ينافي التوحيد حينئذ ماذا الشفاعة وليس عندنا شفاعة شركية تكون شركا أصغر بل هي كلها ماذا شرك أكبر إذا إذا كان كذلك لا ان تجعل أل هنا للعهد الذهني لأن المصنف رحمه تعالى في سياق بيان ما ينافي التوحيد من, من أصله والذي ينافي التوحيد من أصله بمعنى أنه ينتقل عملة الإسلام إلى ملة الشرك الأكبر والكفر حينئذ الذي ينافي ذلك والشفاعة الشركية باب الشفاعة قال هنا محشي رحمه الله تعالى بقاسم أي بيان بيان الشفاعة وايضاحها لم يذكر باب لأنه كما سبقنا باب الشفاعة أي هذا باب الشفاعة والمراد به باب الشفاعة بيانه مراد بها بيان حليل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى بيان حقيقة الشفاعه ما هي؟ صورتها يعني حقيقة الشيء ما يكون به الشيء كما تقول التوحيد حقيقته افراد الله تعالى بالعبادة إذن عرفت حقيقة التوحيد ثم لفظ وثم إيضاحاً وصورة صورة تتعلق بماذا؟ بالوجود هل الشيء الخارجي لأن الحقائق تكون في الذهن إذا قيل إفراد الله تعالى بالعبادة كان في الذهن وإذا صلى في الخارج ولم يريد إلا الله تعالى فأفرد الله تعالى هذا صورة يعني يعتبر ماذا؟ يعتبر تنزيلا للذي يكون في الذهن في في الخارج وكذلك ما يتعلق به بحقيقة الشرك صرف العبادة لغير الله تعالى في الخارج ما يتعلق به الذبح مثلاً لغير الله تعالى إذا الشفاعة تحتاج إلى بيان ما يصدق عليه هذا اللفظ ليتميز عن عن غيره ولذلك عرفنا فيما سبق انه لا بد من التمييز بين حقيقة التوحيد وحقيقه الشرك لعل يلتبس هذا بذاك فلا يصدق لفظ التوحيد على مسمى الشرك ولا يصدق مسمى ولا يصدق لفظ الشرك على مسمى التوحيد لا يسمى هذا بذاك بل ولا صوره من الصور التي هي من صور التوحيد يصدق عليها انها شرك والعكس كذلك ليس ثم صورة من الشرك أصدق عليها أنها أنها توحيد إذن التمايز التام إنما يكون بماذا بمعرفة الحقائق يعني مهيات الأشياء وهذا كما ذكر الشيخ سليمان السحمان رحمه تعالى وغيره على الشيخ عبد الله كذلك من الشيخ محمد أن من وقع عنده خلط في مسألة العذر بالجهل لكونه لم يميز حقيقة التوحيد عن حقيقة الشرك لو عرف حقيقة التوحيد في الشرع وعرف حقيقة الشرك في الشرع ما حصل عنده ماذا؟ خلط في المساله والذي يعذر بالجهل هذا حصل ماذا؟ حصل عنده خلط في مسمى التوحيد ومسمى الشرك إذ سمى من صدق عليه أنه مشرك سماه موحدا وهذا لا يكون إلا, إلا بي بسبب الخلط بين الحقيقتين إذا باب الشفاعة أي باب بيان الشفاعة لابد من بيان حقيقتها وإضاحها أتم ايضاحه لانها لابد بد ان تتميز عن غيرها لان من تلبس به هذه الشفاعه حينئذ لا يحكم عليه بكونه مسلما اتخذ ماذا اتخذ صنما وثنا قبرا الى اخره اتخذه واسطه بينه وبين الله تعالى فصرف اليه نوعا من انواع العباده وان قل ما يسمى عباده وحينئذ تحقق فيه وصف الشرك صار مشركا إذا اتخذه ماذا اتخذه شفيعا أي بيان الشفاعة وإيضاحها وبيان حكمها وحقيقتها الحقيقة بمعنى الإيضاح والبيان فهي مترادفات, فهي مترادفات وأما الحكم هذا معلوم لأن مصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن من تلبس بهذه الشفاعة فهو مشرك شركا أكبر هذه اذا جعلنا ألف الشفاعة للذهن يعني تفيد الشفاعة التي هي الشفاعة الشركية وإذا جعلناها مطلق الشفاعة حين لابد من التفصيل نقول الشفاعة المنفية والشفاعة المثبته هذا باستقراء دلالة الشرع أي بيان الشفاعة وإضاحها وبيان حكمها وحقيقتها وبيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه وهذا عليه أكثر الشراح أن ترجم هنا مطلقة فتعم حين المثبته المثبتة والمنفية المثبتة والمنفية ولا إشكال فيه في هذا والعمل على هذا ان يقول الشفاعة عامة لكن لا مانع أن تجعل الشفاعة هنا بماذا المعنى الخاص قال وبيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه لأن القرآن تارة ورد مثبتا لنوع من أنواع الشفاعة وتارة ورد نافيا حينئذ الاثبات والنفي متقابلان نفي والإثبات متقابلان جاء زيد ما جاء زيد. كذلك جاء زيد ما جاء زيد لو كان المصدق واحدا عد الكلام تناقضا. صحيح أو لا لو كان المصدق واحدا في آن واحد في زمن واحد شخص واحد في ساعة واحدة عد الكلام متلاقضا. قلت مثلا جاء زيد الآن جاء زيد وما جاء زيد هذا إحدى الجملتين صدق والأخرى كذب لا شك لكن لو قيل جاء زيد في الصباح وما جاء زيد في المساء صح أو لا صح إذا جاء زيد ابن عمرو وما جاء زيد ابن خالد صح أو لا صح إذا في كلا الجهات جاء القرآن مثبتا للشفاعة وتاره جاء نافيا إذا لا يمكن أن يجعل مصدق الشفاعة التي أثبتت هي بعينها مصدق الشفاعة التي نفيت قطعاً وإلا عد الكلام تناقضاً إذن الشفاعة حينئذ نوعان هذا المراد لماذا نقول الشفاعة نوعان نقول باستقراء دليل الشرع في نظر الكتاب والسنة ثانياً فهم الصحافة والسلف على على ذلك وجهه أنه كما قال المصلف رحمه تعالى بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه بمعنى أن القرآن جاء مثبتا للشفاعة وجاء نافيا الليل للشفاعة حينئذ لا يمكن أن يكون الشيء منفيا مثبتا في وقت واحد والمصدق واحد إلا عد الكلام تناقضا إذن بد من فهم الشفاعة التي نفيت ما المراد بها وفهم الشفاعة التي أثبتت ما المراد بها إذن عندنا نوعان من أنواع الشفاعة وهذا مجمع عليه عند اهل التوحيد أن على نوعين: شفاعة مثبته وشفاعة منفية فرق بين الشفاعتين قال رحمه الله تعالى ولما كان المشركون في قديم الدهر وحديثه قديم الدهر قديم ولو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لأن الشرك مله واحدة ولهم عقيدة كما مر معنا حينئذ عقيدة المشركين هذه ما نزل القرآن مبينا لحقيقة هذه العقيدة كل من فعل فعلهم حينئذ اعتقد اعتقادهم كذلك كما نقول ماذا كما نقول الجهمية كانوا في زمن في الزمن الأول حينئذ لهم عقيدة أو لا عقيدة إذن من اعتقد عقيدتهم في هذا الزمن هذه الايام نقول جهمي أو نقول تلك عقيدة فاتت وذهب أهلها هي عقيدتهم او لا نفس العقيدة كذلك ما يختص بيب المشركين لماذا إذا تلبس عقائد الجهمية قلنا جهمي أو معتزلي أو شعري وهذه أطياف ذهبت يعني أصحابها الأوائل لكن العقيدة باقية فمن اعتقد عقيدة فهو ها فهو جهمي معتزلي شعري إلى آخره كذلك الشرك له عقيدة وأصحابه لهم عقائد حينئذ كل من تلبس به هذه العقيدة فهو هو مشرك كما نقول ماذا جهمي ولا فرق بين النوعين ولما كان المشركون في قديم الدهر وحديثه إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم باذيال الشفاعه يعني السبب في وقوع المشركين في الشرك وماذا؟ ماذا تعلق بي بالشفاعة إذا لابد من بيان هذا السبب الذي حكم الله تعالى عليه بكونهم مشركين كما أخبر الله عنه حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما ألقى الشيطان في تلاوته لما قرأ سورة النجم وإن شفاعتهن لترتجى تلك الغرانيق العلى اختلف في الغرانيق هل المرادوا؟ بها الملائكة وهو قول الأكثر أو الأصنام وكلاهما صحيح كلهما صح قيل الملائكة وهو الأشهر وقيل الأصنام وإن شفاعتهن أي الملائكة أو الأصنام ترتجى هذا صار فيه ماذا؟ صار فيه إقرار لدين المشركين لكن هذا ماذا؟ هذا يسمى القان ولذلك اختلف أهل العلم في إثباته وفي نفيه هل هو ثابت أم لا؟ و كونه ثابتا ولم ينكر هذا مقطوع ببنفيه وإنما الخلاف في ماذا كما قال الشيخ السلام التيمية رحمه تعالى الخلاف في هل وقع ونسخه الله عز وجل أم لا يعني أبطله بين أن هذا من إلقاء الشيطان وحي الشيطان وإنما دخل به على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم به وإنما تكلم به الشيطان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فأبطله الله تعالى هذا محل نزاع. بين اهل علمه بين اهل العلم ثم قولان منه من يثبت ومنهم من من ينفي قال فلما القى الشيطان في تلاوته صلى الله عليه وسلم وان شفاعتهن لترتجى رضي المشركون عنه وسجدوا معه ظنوا أنه صلى الله عليه وسلم قالها ولم يقله وإنما قاله من الشيطان لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مقطوع به وانه وافقهم على على دينهم من دعاء الملائكه والاصنام للشفاعه قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى فيه تيسير قال قال الله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته يعني تلاوته فينسخ الله ما يلقي الشيطان والآيات روى ابن أبي حاتم عن الزهري أنه قال نزلت سوره النجم وكان المشركون يقولون لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه لو كان يذكر هذه الآلهة يعني آلهة بخير أقررناه وأصحابه ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر آلهتنا من السب والشتم والشر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتد عليه ما نال أصحابه من أذاهم وتكذيبهم وأحزنه ضللتهم فكان يتمنه هداهم فلما انزل الله سوره النجم قال افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الأخرى القى الشيطان عندها كلمات حين ذكر الطواغيت طواغيت اللات والعزى الى اخره فقال تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لا وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته إذا لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكه وذلت بها ألسنته وتباشروا بها وقالوا إن محمد قد رجع إلى دينه الأول كذبوا ودين قومه فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر النجم سجد وسجد كل من حضر من مسلم ومشرك ظنوا ماذا أنه وافقهم إذن صار الإمام ماذا صار الإمام موافقا فصحت عينيذ السجدة وراءه وإلا لو كانوا لا يعتقدون ذلك لكان ثم حكم آخر قال ففشت تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة فأنزل الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى القى الشيطان في أمنيته إلى آخر الآيات فلما بين الله قضاءه وبرأه من سجع الشيطان انقلب المشركون بعداوتهم وضلالتهم للمسلمين واشتدوا عليه إذن لم يحصل, ماذا؟ لم يحصل شيء على هذه المقولة وهي قصة مشهورة صحيحة رويت عن ابن عباس من طرق بعضها صحيح ورويت عن جماعة من التابعين بأسانيد صحيحة منهم عروه والسعيد بن جبير وابو العالية وأبو بكر بن عبد الرحمن وعكرم والضحاك وقتادة ومحمد بن كعب القرضي ومحمد بن قيس والسدي وغيرهم كثير من التابعين على هذا القول وذكرها أيضا أهل السير وغيره وأصلها في الصحيحين والمقصود منها قول تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى فإن الغرانيق هي الملائكة على قوله وعلى آخر هي الأصنام ولا تنافي بينهما فإن المقصود بعبادتهم الأصنام يعني بعبادتهم الأصنام الملائكة والصالحين كما تقدم عن البيضاوي فلما سمع المشركون هذا الكلام المقتضي لجواز عبادة الملائكة رجاء شفاعتهم عند الله تعالى ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله فرضوا عنه وسجدوا معه وحكموا بأنه قد وافقهم على دينهم من دعاء الملائكة والأصنام للشفاعة حتى طارت الكلمة كل مطار وبلغ المهاجرين إلى الحبشة أنهم صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت أن الفارق بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مسألة الشفاعة. حينئذ علم بهذا التقرير أن الفارق بين دين المشركين وبين التوحيد وماذا مسألة الشفاعة لأنهم يقولون نريد من الملائكة والأصنام المصورة على صورهم بالزعمهم أن يشفعوا لنا عند الله والرسول صلى الله عليه وسلم قد اتاهم بإبطال ذلك والنهي عنه وتكفير من دان به وتضليلهم وتسفيه عقولهم ولم يرخص لهم في سؤال الشفاعة من الملائكة ولا من الأنبياء ولا الا اتاهم بقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا وقوله أتخذ من دونه آلهة أي يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين وهذا كثير جدا لمن تتبعهم والمقصود أن المشركين الأولين يدعون الملائكة والصالحين ليشفعوا لهم عند الله كما تشهد به النصوص القرآن وكتب التفسير والسير والآثار طافحه بذلك ويكفي العاقل المنصف قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء اياكم كانوا يعبد يعني عبدت الملائكة عبدت ملائكة إذا جاء النص بماذا أن الملائكة قد عبدت فقول النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويلقي الشيطان على لسانه ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ان شفاعته لا ترتجى لا مانع منه لو قيل بان الملائكه لم تعبد اصلا حصل اشكال لكن الملائكه قد عبدت ودل على ذلك النص حينئذ القاء ذلك لا إشكال فيه لا اشكال في لا سيما مع وجود ماذا مع وجود الابطال فليس ثم تعارض وليس ثم طعن في الرساله بكون قد ألقي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يقله ثم بيانه الله تعالى هذا لا اشكال فيه ولذلك قال الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله في فتاوى الجزء العاشر صفحه 291 والعصمه فيما يبلغونه عن الله ثابته يعني في ماذا في كونه يتكلم هو عليه الصلاه والسلام معصوم لا شك في ذلك هذه ثابت لا اشكال فيه قال فلا يستقر في ذلك خطا باتفاق المسلمين لو حصل خطا ما يريد لا يستقر بمعنى ماذا انه ينكره الله عز وجل ينكر ولذلك مسألة المشهورة عند الأصلي هل يجتهد النبي أو لا فيه قولان والصحنه يجتهد حينئذ الاجتهاد قد يكون النتيجة ليست صوابا كيف يكون ذلك منسوب الله قل لا يقره الله تعالى وكم من مساله اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء القرآن بماذا بخلافها إذن يجتهد عليه الصلاة والسلام فإن لم ينزل قران ينفي نتيجته قلنا هذا وحي هذا حق أقره الله تعالى فإن كان مخالفا للشرع، حيليد يقول هذا الاجتهاد جاء الشرع بماذا؟ ببيان أنه خطأ. هذا موجود في في القرآن، لكن كما قال هنا رحمة الله فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين. ولكن هل يصدر ما يستدركه الله فينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم الله آيات هذا فيه قولان. فيه قولان بناء على ماذا؟ على ثبوت هذه القصة. من أثبتها؟ حيليد قال نعم. ومن نفاه قال إذا هذا لا, لا مثال له لا مثال له لماذا لأن ويحتاج إلى مثال وتجويز مسألة أو عاصم لا مثال له لا فائدة منه يكون من باب من باب الاشتغال بما, لا بما لا يثمر قال هذا فيه قولان والماثور عن السلف وافق القرآن بذلك والذين منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا فيما ينقل من الزيادة في صورة النجم بقوله تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجب وقالوا إن هذا لم يثبت ومن علم أنه ثبت قال هذا ألقاه الشيطان في مسامعهم ولم يلفظ به الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن السؤال وارد على هذا التقدير أيضا وقالوا في قوله إلا إذا تمنى الشيطان وألقى الشيطان في أمنيته وحديث النفس وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف فقالوا هذا منقول نقلا ثابتا لا يمكن القدح فيه والقرآن يدل عنه يعني ثبت هذه القصة الشيخ الاسلام رحمه وتعالى يرى أنه كثير من السلف على إثباتها والقرآن في ظاهره يدل عليه وذكر الآيات فقالوا الآثار في تفسير هذه الآية معروفة ثابتة في كتب التفسير والحديث والقرآن يوافق ذلك فإن نسخ الله لما يلقي الشيطان وإحكامه ايات إنما يكون لرفع ما وقع في اياته وتمييز الحق من الباطل حتى لا تختلط آياته بغيرها إذن شيخ سلام رحمه تعالى يرى ماذا؟ يرى أن القصة ثابتة أن السلف أكثرهم على على ذلك وهذا لا ينافي لا ينافي العصمة قال المصنفون رحمه الله تعالى أراد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب إقامة أراد المصنف إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك يعني الشفاعة التي بينها الله عز وجل كونهم يتخذون الملائكة أو الأصنام اسبابا يعبدونها من دون الله تعالى ليشفعوا لهم عند الله تعالى هو عين الشرك هو عين عين الشرك حينئذ صرف العباده لغير الله تعالى هذا حقيقة الشرك سواء جعلها واسطه بينه وبين الله تعالى او لا فالتعريف حينئذ يكون اعم من قضيه الشفاعه الشفاعه لابد ماذا لابد ان يعتقد أن هذه المعبودات تشفع له عند الله فجعلها ماذا واسطه بينه وبين الله تعالى وحقيقة الشرك ما هي صرف العباده لغير الله تعالى حينئذ على الأول إثبات الشفاعة إذا لم يجعلها واسطة بينه وبين الله تعالى هل هو شرك أم لا ذبح لي لغير الله هكذا ذبح قال هذا إله يملك النفع والضر حينئذ هو بذاته يملك النفع والضر ولم يقصد ماذا أن يجعله واسطة بينه وبين الله تعالى هذا مشرك او ليس بمشرك مشرك إذن القول بأن ما عليه المشركون سابقون هو عين الشفاعة المنفية لا يلزم منه ماذا أنه إذا انتفت الشفاعة انتفى الشرك أو لا هل يلزم لا يلزم إذا لم يكن ثم شفاعة شركية لا يلزم من ذلك انتفاء الشرك لأنه قد, قد يصرف العبادة لغير الله تعالى ويكون مشركا ولو لم يعتقد أنه واسطة بينه وبين الله تعالى وعليه نقول المشرك على نوعين مشرك يعبد هذا القبر ليكون المقبور واسطة بينه وبين الله تعالى ثانيا قد يعبد هذا القبر لا بنية ماذا أن يكون واسطة بينه وبين الله تعالى إذا لكن الغالب ما هو الأول غالب هو الأول ولذلك يطلق أهل العلم هذا هذا القول ولا يلزم منه نفي الصورة الثانية إنما تذكر لي لمجرد البيان كما يقولون كثيرا ما يقال إذا سال المقبور ما لا يقدر عليه إلا الله هذا القيد باعتبار الواقع أن المشركين قديما وحديثا إنما يسالون المقبورين ما لا يقدر عليه الا الله عز وجل لكن ما يقدر عليه لو كان حيا هذا لا يذكرونه لكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون شركا ولذلك لما جاءت هذه دعما مقيدة في كتب الائمه شغل سلام المقيم وامه الدعوه النجديه وغيرهم فهم بعض الناس المعاصرين ماذا أنه إذا سأله سأل الميت ما يقدر عليه لو كان حيا أنه لا يكون من قبيل الشرك الأكبر لا يكون من قبيل الشرك الأكبر هذا باطل بل مجرد دعاء الميت مطلقا دون تفصيل يقدر أو لا يقدر نقول هذا الشرك اكبر دليل على ذلك العمومات لم يرد لا في آياته ولا في حديث ولا في تفسير أحد من الصحابة أو التابعين لكتاب الله تعالى أنه قيد دعاء الأموات بماذا بما لا يقدر عليه إلا بل بمجرد السؤال صار ماذا صار مشركا إذن ما يفهمه البعض من هذه التقييدات نقول هذا سببه ماذا أن بعض أهل العلم ولهم سلف بذلك أن بعض أهل العلم قد يقيد اللفظ بما جرى عليه العمل بما جرى عليه العمل عند اهل الشرك ليس عند اهل العلم ولا اهل المدينة وإنما ما جرى عليه <تصفيق> العمل عند المشركين أنهم كانوا لا يسألون المقبورين إلا ماذا ما لا يقدر عليه إلا الله فلو سأله كأس ماء قلنا هذا يعتبر شركا أكبر يعتبر أكبر فالتفصيل حينئذ وما وقع فيه وهم بعض المعاصي أنه إذا سأله ما يقدر عليه لو كان حيا لا يكون شركا أكبر بل هو شرك أصغر وبعض يقول بدع هذا يقول هذا بدع يقول هذا أولك شرك أكبر لا يجوز البت أن يفصل بين بين النوعين بل الصواب هو ما ذكرت لك ولذلك هنا قد يقال ماذا الشفاعه هي عين الشرك يريد إشكال حينئذ الشفاعه ماذا هو الوساطه إذن اذا إذا ذبح, ذبح لغير الله تعالى ذبح لهذا المقبول ولم ينوي وساطه إذا ماذا انتفى الشرك قل لا وانما ذكر اهل العلم تقييد الشفاعه بأنها عين الشرك لان هذا هو الغالب لا يكاد يوجد مشرك إلا وهو يعتقد هذا الاعتقاد حينئذ إذا وجد خلافه والشرك فنون كما يقال حينئذ يقول هذا لا يدل على تخصيص الشفاعة بكون هي الشرك بعينه أن ينفى وصف الشرك عما إذا لم تقصد الشفاعة بل كل منهما يعتبروا شركا ولذلك هذا الذي يفيدك فيه التعميم ماذا فهم حقيقة الشرك ما هو الشرك في الشرع هو صرف العبادة لغير الله تعالى صرف العبادة يعبد لماذا لأن الإله إنما صار إلها لكونه ماذا؟ يعبد إله فعال بمعنى مفعول أي المعبود كيف صار المعبود؟ معبود؟ معبود هذا مفعول يعني اوقعت العباده له فمتى ما توجه بأي نوع من أنواع العبادات لشيء ما فقد جعله إلها إذن وجد ماذا؟ وجد حقيقه الشرك بقطع النظر عن السبب الذي من أجله أنه ذبح لغير الله تعالى لأن الأسباب تختلف حينئذ حقيقه الشرك هو صرف العباده لغير الله تعالى فهذا التقييد الذي ذكر المصنفون رحمه تعالى لا يفيد أن ما عداه يكون ماذا يكون منفيا عنه وصف الشرك بل ذكر ماذا ذكر ما يتعلق بالغالب والأصل قال أراد المصنف إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك يعني الشفاعة هي عين الشرك وأن الشفاعة التي يظلها من دعا غير الله أنه يشفع كما يشفع الوزير عند الملك منفية دنيا وأخرى وإنما الله الذي يعذن للشافع ابتداء لا يشفع الشافع ابتداء كما يظنه أعداء الله تعالى يعني ما يتعلق به الشفاعة المثبتة لا لا يشفع ابتداء إلا إذا أذن الله تعالى كما سيأتي تفصيله إذن الحاصل أن مصنف رحمه تعالى إنما ذكر الشفاعة في تصانيف هذه الأبواب لأن المشركين قد يبررون شركهم ودعائهم للملائكة والأنبياء والأولياء بقولهم نحن ندعوهم لا لذواتهم ليست آلهة وإنما هي ماذا واسطه بيننا وبين الله تعالى قلنا هذا هو عين الشرك هذا حقيقة الشرك صرف العباده لغير الله تعالى بقطع النظر عن ماذا عن كونه سببا لإصال ما ارتجوه من هذه المعبودات إلى الله عز وجل اولى حينئذ هذا النوع يكون ماذا يكون من فيه قال والشفاعة مصدر من الشفعي ضد الوتن شفاعة مصدر شفاعة شفع يشفع شفاعه إذن هي مصدر ضد الوتري او الوتر لغتان اذا جعل الشيء اثنين اذا ضم شيء الى شيء صار ماذا صار شفيعا له ضد الوتر ضد الوتر الوتر مراد به الواحد الفرد او لا ركعه سمى ماذا سمى ووترا اذا ضم اليها ركعه اخرى صار ماذا شفعا اذن هو الاصل فيه ان يعبد الله تعالى وحده جل وعلا فاذا ضم اليه ماذا شفيعا حينئذ ماذا إذا ضم إليه غيره صار ماذا صار شفيعا غيره وغير العابد يعني صار ماذا صار شفيعا كمن يدخل على ملك أو وزير في الدنيا ولا يستطيع أن يتوجه إليه مباشرة فيأتي بماذا يأتي بشفيع معه كذلك هذا يأتي بالمعبود فيجعله شفيعا عند الله تعالى فيدخل على الله تعالى بماذا؟ بهذا الولي الذي يزعمه فيصرف إليه أنواع من العبادات من أجل أن يدخل على الله تعالى فقاسوا الباري جل وعلا على المخلوق قاسوا ماذا على؟ على المولي ذلك هو حقيقة الشرك ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مساوات وكذلك هو فيه تشبيه تشبيه للخالق بالمخلوق كما أن الملوك في الدنيا والوزراء ونحوهم لا يدخل عليه مباشره ولا بد من شفيع لا بد من واسطه حينئذ ظنوا هؤلاء قالوا ملك الملوك اعظم أجل فقاصوا البارج الله على على ملوك الأرض قالوا إذن لا ندخل على البارج الله على الا بماذا الا بهذا وانظر هنا اراد المشركون تنزيها البارج الله على لكن لا من جهه الشرع وإنما من جهة عقولهم الفاسده فوقعوا في في الشرك هذا اجتهاد لكنه اجتهاد ماذا اجتهاد باطل حينئذ صار مردودا عليه قال والشفاعه مصدر من الشفع ضد الوتري وشفع فيه اعانه وفي النهايه هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم لكن هذا فيه ماذا في شيء مين من القصور السؤال لمن ان كان لله عز وجل هذا لا يشكال فيه وان كان لغيره صار هو بعين ماذا الشرك هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم ولذلك قيل التوسط للغير بجلب منفعه أو دفع مضر هذا احسن مما ذكره صاحب النهايه لان ما ذكره صاحب النهايه ماذا سؤال في التجاوز عن الذنوب ليس فيه معنى الشفاعه ليس فيه معنى الشفاعه لكن التوسط للغير هذا صار فيه شفاعه لانه شفاع باعتبار من باعتبار المقبور الولي هذا الذي صرف اليه أنواع من عباده هو الذي شفع له عند الله تعالى هذا كذلك ما يتعلق بشأن المخلوقين توسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة جل منفعة كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بدخولها ودفع المضرة شفاعته لمن استحق النار ألا, ألا يدخلها قال وهي نوعان شفاعة منفية ومثبتة وعرفنا وجه الحصر هو النظر في الأدلة وجدنا أدلة تثبت وأدلة والإثبات والنفي متقابلان نقيضان ولا يجتمعان على شيء واحد إذا لابد من القول بأن مصدق الشفاعة المنفية غير مصدق الشفاعة المثبته إذا كل منهما نوع مستقل قال وهي, التي وهي نوعان شفاعة منفية وهي التي تطلب من غير الله كل ما طلب من غير الله تعالى فهو منفي فيما لا يقدر عليه إلا الله جعل القيد فيما لا يقدر عليه إلا الله إذا لو سأله فيما يقدر عليه الميت جاز أو لا قيد المصنفون على ظاهير لو كنا عندنا جمود ولا نفهم كلامه العلمي حينئذ قول ماذا هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله إذن سؤالي المغفرة ودخول الجنة ونحو ذلك لكن لو سأله عشرة ريال مثلا وهو قادر في الدنيا حينئذ يجوز أو لا يجوز لو أخذنا بظاهر اللفظ قد فهم بعض المعاصرين هذا لو أخذنا بظاهر اللفظ قلنا ماذا هذا ليس بشرك أكبر بل هو إما شرك أصغر أو بدع لأنه لم يفعل حين يقول هذا باطل بل تقييد أهل العلم فيما لا يقدر عليه إلا الله المراد به باعتبار الواقع الكثير فأنه لا يأتي الموجود الآن المشركون لا يأتون إلى هذه المزارات والمشاهد ونحوها من أجل أن يطلبه شيئا يقدر عليه غيره وإنما المراد به أن يساله ماذا ما يتعلق بالجنة والولد والرزق العظيم ونحو ذلك قال وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وكذلك فيما يقدر عليه مطلقا حينئذ يقول هذا يعتبر من شرك لك دليله العموم في النصوص لم يرد تخصيص وحينيذ بقي ماذا بقي العموم. بقي العموم فلا تدعو هذا عام أو خاص عام هذا فلا تدعو مطلقا كذلك ومن يدعو هذا عام حينئذ من أين جئت بالمخصص من يدعو فيما لا يقدر وإذا كان فيما يقدر حينئذ صار شركة أصل قل هذا باطل. كل هذا يعتبر اجتهاد باطن وما اكتبس عليه او دخلت عليه الشبهه فيما يتعلق به تقييده العلمي عرفنا أن المراد به ماذا ذكر بعض أفراد العام لا لا تخصيص لا يعتبر من من المخصصات قال وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ومثبته وهي التي تطلب من الله ولا تكون إلا لأهل التوحيد إلا لأهل التوحيد يعني لن تكون كذلك إلا لأهل التوحيد إنما هي في في الآخرة ليست في الدنيا ومقيدة أي هذه المثبة التي تكون لأهل التوحيد بأمرين إذن الله للشافع أن يشفع إذن الله للشافع إذا لن يشفع أحد إلا بإذن الله تعالى ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم ولو كان محمدا صلى الله عليه إذا لن يشفى أحد إلا بإذن الله تعالى ورضاه عن المشفوع له من هو لابد أن يكون الله تعالى راضيا عنه ولا يرضى عن المشرك وإنما يرضى عن ماذا عن الموحد إذا ستكون خاصة الشفاء بماذا بالموحدين دون المشركين إذا لا نصيب له عمل بماذا بنقيض قصده صرفوا العبادة لغير تعالى من أجل أن ينالوا الشفاعة ثم الله عز وجل نفاه عنهم لكونهم مشركين وأثبتها للموحدين إذن لا نصيب لمشرك البت في ماذا في الشفاعة قال ولا تكون إلا لأهل التوحيد ومقيدة بأمرين إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشروع لهم والناس في الشفاعة ثلاث طوائف كما قال الشيخ السلام لتيمير رحمه وتعالى باعتبار الناس عموما فدخل اليهود والنصر الناس هذا يدخل فيه اليهود والنصارى او لا يدخل فيه النصارى واليهود والمشركون عن اذن صار, صار لفظ العام يا ايها الناس اعبدوا ربكم الناس عام ولذلك هذا خطاب لي المؤمنين وخطاب لي الكفار يعني يدخلون فيه في النص والخطاب قال والناس في الشفاعه ثلاث طوائف طرفان ووسط فطائفه انكروها كاليهود والنصارى والخوارج المكفرين بالذنوب هذه طائفه ماذا سوى بين... بين اليهود والنصارى وقرن معهم الخوارج قال كاليهود والنصارى إذن اليهود والنصارى انكروا الشفاعه انكار مطلقاً والخوارج المكفرين بالذنوب مكفرين هذه صفه كاشفه أو صفه للاحتراز ها صفه كاشفه لان قال الخوارج عرفنا انهم يكفرون به بالذنوب فقول المكفرين بالذنوب هذا باب التاكيد فقط باب التأكيد. يعني سماهم خوارج اللي كانوا يكفرون به بالذنوب عام يعني لو كفروا بالشرك فمخوارث لو كفروا به النواقض العشرة فمخوارث لا إنما المراد بالذنب الذي هو دون دون الشرك والكفر أما من كفر به مكفر ولو كان مختلفا فيه لا يقال عنه خارجيون لا يقال عنه خارج البته وإنما وجد هذا في الزمن المعاصر الآن اطلقوا كل من كفر أنه ماذا لو خارج ولو كفر المشركين قال هذا منهج الخوارج والتكفيرين كذلك هذا الموجود الان قل هذا باطل هذا باطل الخوارج إنما يكفرون بماذا بذنب دون الكفر والشرك ثم هذا السبب أو الذي يقتضي الكفر والحكم عليه بالشرك قد الشرك هذا متبق عليه لكن الكفر قد يقع نزاع في بعض المكفرات فلو كفر بمكفر قد اختلف فيها العلم لا يقال ماذا لا يقرا عنه خارج ولو قال قائل هذا كافر لماذا لانه ترك الصلاه فقيل ماذا مساله فيها خلاف عند المتاخرين هل نعده خارجيا الجواب لا إذن قد يكون مكفرا متفقا عليه وقد يكون مكفر ماذا قد يكون مكفر مختلفا فيه وكل منهما ليس منهج الخوارج البتة انما الخوارج كفر به بذنب كشرب الخمر مثلا قالوا هذا كافر هذا الكل يتبرى كل يتبرى منهم إذن قول الخوارج مكفرين بالذنوب في تفصيل بهذا الاعتبار وطائفه اثبتوها وغلو في إثباتها حتى جوزوا طلبها من الأولياء والصالحين هؤلاء المشركون, هؤلاء المشركون. اثبتوا الشفاعة مطلقا دون تفصيل دون قيد هؤلاء المشركون إذن تقابل اليهود والنصارى والخارج مع المشركين وأهل السنة والجماعة هكذا عبروا قالوا المسلمون لك أنا أولا وأهل السنة والجماعة أثبتوا الشفاعة الشرعية, أثبتوا الشفاعة الشرعية. يعني التي جاء بها الدليل. جاء به الدليل قال المسلمون كان أولى لأنه قابل ماذا اليهود والنصارى ذكر ثلاث طوائف الغالب ماذا ها. اليهود والنصارى الخوارج خوارج فيهم خلاف مسلمون أو لا حينئذ يكون الحكم باعتبار الغالب فنقول المسلمون لأنه قالوا السنة والجماعة وأهل السنة والجماعة اثبتوا الشفاعة الشرعية كما ذكر الله في كتابه ولا تطلبوا إلا من الله كان تساله تعالى أن يشفع فيك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يعني في الدنيا لو سال الشفاعه يدعو الله عز وجل لا ياتي الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشفاعه لي عند الله عز وجل هذا شرك هذا يعتبر ماذا يعتبر شركا أكبر لانه سال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقدر عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يشفع إلا إذا اذن الله تعالى إذا لا يملك شفاعه من الذي يملك الشفاعه والله عز وجل فالا ان تسال ممن يملكها فاذا كان يطلبها في الدنيا يسأل الله تعالى أن يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم اما ان ياتي الى قبر أو يأتي إلى قبر غيره فيسأل الشفاعة يوم القيامه قل هذا باطل هذا هو عين الشرك قال كأن تسأله تعالى أن يشفع فيك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فإن شفاعة محض فضل وإحسان ولا يملكها إلا الله عز وجل قال المصنف رحمه تعالى باب الشفاعة وقول الله تعالى وقول الله تعالى الوجهان وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شبه. أنذر هذا أمر الأمر يقتضي الوجوب والإنذار هو الاعلام المتضمن للتخويف أنذر يعني اعلمهم مع مع تخويف أما مجرد الخبر فليس بإنذار والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم به أي بالقرآن كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم الذين يخافون أي يحشروا إلى ربهم ضمنه معنى ماذا معنى الجمع أي يحشروا إلى ربهم أن يجمعوا إلى ربهم ضمن الحشر ماذا معنى الجمع إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ليس لهم ولي ولي نكرة في سياق النفي فيعم والمراد به الناصر ينصرهم ولا شفيع شافع يتوسط لهم هذا محل الشاهد جاءت الشفاعة هنا ماذا جاءت الشفاعة منفية منفية مطلقا منفية مطلقا نعم ولا شفيع نكرة في سياق النفي فتعم إذن هؤلاء الذين اتخذوا المعبودات الأصنام والملائكه وغيرها تشفع لهم عند الله تعالى نفى الله عز وجل يومئذ ان يكون لهم شفاعه قوله ليس لهم من دونه اي من دون إذنه جل وعلا اشارت الايه باعتبار المفهوم أن ثم شفاعة مثبته فباعتبار المنطوق في الايه تدل على نفي الشفاعه وباعتبار المفهوم حينئذ تدل على إثبات الشفاعه لكن بإذنه جل وعلا فالقيد هنا له ماذا؟ له معنى قال له من دونه ففي هذه الآية نفي الشفاعة من دون الله أي من دون إذنه ومفهومها أنها ثابتة بإذنه وهذا هو المراد هنا الشفاعة من دونه مستحيلة لن تقع البتة لا تقع البتة وبإذنه جائزة ممكنة لكن به المذكور قال المصنف هنا الإنذار الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها أنذر أي خوف يا محمد بالقرآن خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم الذين يخافون يخشون أن يحشروا أي يجمعوا ويبعثوا إلى ربهم أي مما يقع أنذرهم مما يقع لهم من سوء العذاب في ذلك اليوم في ذلك اليوم الحشر حشر الجمع وقد ضمن هنا معنى الضم والانتهاء أي يجمعون حتى ينتهوا إلى إلى الله تعالى يوم القيامة وهم المؤمنون المخلصون المؤمنون كما روي ذلك عن ابن عباس السدي المخلصون أصحاب القلوب الحية الوعية الذين لم يتخذوا لهم من دون الله وليا ولا شفيعا بل اخلصوا قصدهم وطلبهم وجميع أعمالهم لله وحده ولم يلتفتوا إلى أحد سواه فيما يرجون نفعه ويخافون ضرهم إذا ما يتعلق بالشفاعة فهي مثبتة منفية منفية عن أهل الشرك مثبتة لاهل الإيمان و والتوحيد. قال وقول الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا لله اللام للملك هنا وكذلك قد تفيد التخصيص الشفاعة أدخل على المصدر حينيذ تكون ماذا؟ تكون عامة يدل على ذلك أن شفاعة أنواع قول جميعا جميعا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إذا أفراد كذلك فجميعا هذا يؤكد به ماذا؟ ما كان ذا أفراد والشفاعة من عينين ذات افراد ولذلك جاء لفظ جميعا فدل على ان الشفاعه انواع متعدده قل يا محمد لله الشفاعه لله الشفاعه حصر او لا اثبات الحكم في المذكور النفي عن معده وجه الحصر تقديم محق التاخير نعم تقديم محق التاخير ما هو المؤخرون المبتدا وما هو المقدم الخبر لله هذا خبر مقدم الشفاعه هذا مبتدا الاخ الاصل ماذا قل الشفاعه لله الشفاعة... لو قال الشفاعة لله قد يحتمل أن ثم آخر شفاعه له لكن لله الشفاعه لا لغيره اذا فيه تخصيص فيه حصر وفيه ماذا فيه قصر إثبات الحكم في المذكور في عم, عم عداه أي لله وحده الشفاعة كلها لا يوجد شيء منها خارج عن إذنه جل وعلا وإرادته قال رحمه الله تعالى نعم بقي في الآية السابقة ليس لهم من دونه ولي ولا ولا شفي أي لا قريب لهم ولا شفيع يشفع فيه من عذابه إذا اراده بهم قال الزجاج موضع ليس نصب على الحال يعني الجملة كأنه قال متخلين من ولي وشفيع والعامل فيه يخافون وصاحب الحال كذلك وانذر به الذين يخافون حال كونهم متخلين عولين وشفيع ليس لهم شفيع إلا ماذا إلا الله عز وجل وليس لهم ولي إلا الله عز وجل إذا ليس أفادت النفي حينئذ صار ماذا صار وصفا للواء يخافون والعامل فيه يخاف ليس يخافون وإنما يخافون قال وقال ابن كثير ليس لهم يومئذ من دونه ولي ولا شفيع من عذابه أراده بهم لعلهم يتقون فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة تأكلامه ويتركون التعلق على الشفعاء وغيرهم لأنه ينافي الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد عملا بدونه قال وقول الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا اللام للملك يعني تفيد ماذا أن المالك الحقيقي لأنواع الشفاعة كلها هو الله عز وجل وكونه يأذن لبعض أفراد الناس ولو كان نبيا لا ينافي أن يكون ماذا الملك كله لله عز وجل لماذا لأن ما كان متصرفا فيه بإذنه جل وعلا لا ينفي أن يكون المالك ماذا هو الله عز وجل ولذلك قد تملك شيئا أنت وتأذن لغيرك باستعماله هل ينافي انك مالك له لا ينافي اذن هذا باب اولى اللام للملك اي هي ملك لله تعالى فليس لمن تطلب منه شيء منها وانما تطلب ممن يملكها دون ما سواه لان ذلك عباده ما وجه كونها عباده سين ما وجه كونها عباده لانها الدعاء احسنت إذن وجه كون الشفاعة الشركية شركا أكبر لأنها نوع من أنواع الدعاء وقد علمت فيما سبق أن الدعاء كله دعاء كله سمى ماذا؟ سمى إنما يأتي التفصيل في ماذا؟ في دعاء المسألة إذا كان المراد به غير الله عز وجل فيما يقدر عليه فيما يقدر عليه وهذا المراد به الحي الحاضر كما مر تفصيله واضح هذا؟ أما الدعاء العبادة لا تفصيل فيه كله شرك أكبر ليس فيه ماذا ليس فيه ما يكون شركا أصغر فضلا عن يكون جائزا وأما دعاء المساله الذي هو السؤال يا زيد ويا عمرو اخره فهذا إن كان المراد به المخلوق في حديث لابد من شرطه الغائب مطلقا شرك أكبر الحاضر فيه تفصيل ها إن كان يقدر أو ما لا يقدر هذا لا لا نسحب هذا التفصيل على الميت فنقول الميت كذلك في تفصيل واضح هذا الميت مطلقا بلا تفصيل والغائب بلا تفصيل مطلقا يحكم عليه بكونه شركا أكبر التفصيل في ماذا في الحي المخلوق الحي الحاضر حينئذ نقول هل يقدر أو لا يقدر إن كان يقدر لا بأس قل يا زيد اعطيني مالا وفي يدي المال اعطيني كأس ماء كذلك اذهب بي إلى كذا هذا لا بأس به هذا لا بأس به في العصر لكن سؤال المغفرة سؤال الجنة سؤال ما لا يقدر عليه مطلقا إلا الله عز وجل هذا يعتبر شركا أكبر وكان حاضرا حيا قال رحمه الله تعالى لأن ذلك عبادة وتأله لا يصلح إلا له تعالى وقال قبلها أم اتخذ من دون الله شفعان دون الله هذا اذا جاء في في مقام البحث والكلام عن الشفاع المراد به ماذا الإذن من دون الله اي من غير إذنه أي من دون إذنه وأمره والحال أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه جل وعلا وأن يكون المشفوع له مرتضى وها هنا الشرطان مفقودان كل ما يتعلق بالشفاعة الشركية حين الشرطان مفقودان لم يأذن الباري جل وعلا لأنه إذن بالشرك لو أذن به لكان إذن بماذا إذن به بالشرك ثانيا ليس هذا مرضيا عنه لأن الشفاعة إنما تكون ماذا تكون للموحد وهذا مشرك ليس به وإذن الشرطان مفقودان قال أم اتخذوا من دون الله شفعان قل كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون فأخبر سبحانه أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف عقلا وشرعا عقلا وشرعا لماذا عقلا لانه شرك حسد لانه شرك والشرك والعقل يدل على ماذا على قبحه واضح هذا إذن عقلا وشرعا قد يقول قائل أنت الآن تزعم انك متبع للوحي فكيف تحكم به بالعقل قل نعم الشرك يدل العقل على قبحه ولا يجيزه أحد البته. وكذلك وكذلك التوحيد حسن بالعقل والشرع قال أن وقوع الشفاعه هذا الوجه منتف عقلا وشرعا ولذلك قال ولا يعقلون ولا ولا يعقلون لو كان يعقل لما توجه به بهذه العبادات الى من لا يخلق السماوات والارض الى اخره فقوله له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والارض والشفاعه داخلة في ذلك نعم داخله في ذلك الذي يملك السماوات وما فيها وما فيهن والأرض وما فيها وما فيهن حينئذ الشفاعه لا تخرج عن ذلك هذا عموم احاط بكل شيء مما يملك والله عز وجل يملك الشفاعه عنه له ملك السماوات والأرض له هذا خبر مقدم ملك السماوات هذا متد وأخر كقوله ماذا لله الشفاعة تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه ما وجه التقرير لأنه جل وعلا مالك الملك فيجب اندراج ملك الشفاعة في ذلك أو ملك ملك جزء الوجه ملك وملك حينئذ الشفاعة مملوكة لله عز وجل الذي يملك السماوات الأرض إذن إخراجها عن ملكه جل وعلا هذا منافل العقل والشرم قال رحمه الله تعالى فإذا كان هو جل وعلا مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها أولا العقل يقتضي ذلك والشرع جاء بماذا بما يقتضيه العقل أن من يملك الشيء هو الذي تطلب منه ماذا ما يملكه لا تأتي إلى آخر لا يملك. ما يملكه زيد تقول تقلع اياه أو لا؟ هذا المال لك أنت آتي لهذا قل أعطيني مالزيد هذا باطل هذا العقل ينفيه بداهته فكذلك ما يتعلق بالشفاعة قال ابن الجريب نزلت لما قال الكفار ما نعبد هذه إلا لتقربنا إلى الله زلفا أي تقريبا قال الله لهم ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون فتعلمون أن من طلبها من غير الله أنه خاسر السعية وكذلك وأنها غير حاصنة له لانه طلبها من غير مالكها بل طلبها من غير له إفك وافتراء كما قال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربان الهه بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون إذن هو من الإفك والافتراء لأنه طلب شيء لا يملكه المطلوب منه بل هو جناية وتعد على الباري جل وعلا قال رحمه الله تعالى وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي أي لا احد من ذا هذا استفهام اريد أريد به ماذا أريد به النفي أي لا يشفع أحد عند البار جل وعلا إلا بإذنه وقوله من ذا إلا من ذا قلنا نفي إذن أفاد ماذا أفاد الحصر إذا لا شفاعة إلا بإذنه جل وعلا قوله من ذا من ذا هذا اسم استفهام بمعنى النفي العصل ذا هنا مركبا مركبا مع من أو نقول زائدا إما مركبا فصارت اسما واحدا من ذا كلمة واحدة أو نقول من هي الاستفام وذا زائدة وذا زائدة في قولان قال رحمه الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بعنده هذا الظرف مكان وسبحانه في العلو فلا يشفى أحد عنده فإذا نفى الشفاعة عن اقرب مخلوق عنده وهو الملائكة فمن دونه من باب أولى وأحرى هذا القيد أفاد هذا المعنى فعنده ظرف مكانه سبحانه في العلوم فلا يشفع أحد عنده ولو كان مقربا كالملائكة المقربين إلا بإذنه ولا يكون إذنه إلا بعد بعد قال المصنف قد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله إذن الشفاعة نوعان شفاعة تطلب من الله وشفاعة تطلب من غير الله ايا كان ذلك الغير ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم النوع الثاني شرك اكبر مطلقا دون تفصيل والنوع الأول هي المثبت هي الحق وهي التوحيد قال التي تطلب من غير الله وفي هذه الآية رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله من الملائكة والأنبياء والاصنام غيرها وظنوا أنهم يشفعون عنده بغير إذنه فأنكر عليهم جل وعلا وبين عظيم ملكوته وكبريائه وأن أحد لا يتمكن أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن لهم وأن الشفاعة إنما تقع في الدار الاخره بإذنه لكمال سلطانه جل وعلا فانه كلما كمل سلطان الملك لا يتكلم أحد إلا بماذا إلا بإذنه أو لا كلما كان السلطان أعظم وله هيبته لا يتكلم أحد, كبرياه لا يتكلم أحد إلا هذا حتى في, في امور الدنيا قال كقولهم يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا أذن لابد من أذن رضي له قولا أي وعملا كذلك رضي له قولا وعملا واعتقادا فبين تعالى أنها لا تقع إلا بشرطين الاذن من الله ورضاه عن الشافع والمشروع لهم إذن الرب للشافع أن يشفع ورضاه عن المأذون فيهم وهو سبحانه لا يرضى من الأقوال والعمل الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه ولقيه العبد به مخلصا غير, غير مشرك إذن انتفى ماذا؟ انتفى الشرك فلن تكون الشفاعه إلا لأهل التوحيد بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يشفع في الآخرة ولن تشفع الملائكة ولن يشفع المؤمنون إلا للموحدين اما اهل الشرك فلا نصيب له البته قال رحمه الله تعالى وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء هذا الاذن ويرضى يرضى عنه جل وعلا ويرضى هنا اطلقه يعني اذن يعم ماذا يرضى, يرضى يرضى عن من عن الشافع وكذلك يرضى عن المشفوع فلما اطلق الرضا هنا ولم يقل ويرضى عن الشافع ويرضى عن المشفى أطلق حذف الجار المجرور حين يكون ماذا مفيدا للعموم ولذلك حذف الظرف هذا من صيغة العموم عند أهل الاصول قال وكم من ملك في السماوات قال كم تكثيرية يعني تفيد ماذا تفيد التكثير لأن كم تأتي في اللغة على موضعين تاتي السفامية كم مال عندك وتأتي ماذا تفيد التكثير, تفيد التكثير. كم من ملك في السماوات يعني كثير من الملائكه لكن لا تغني شفاعتهم شيئا ولو كانت الملائكه كثر ولو كانت كذلك كم تكسير هي خبريه في موضع رفعون مبتدا والخبر لا تغني كم هذا مبتدا في محل رفع مبتدا ولا تغني هذه الجمله خبر المبتدا وهي لفظها مفرد ومعناها جمع دائما كم من حيث اللفظ هي مفرد مفرد فاذا اعيد الضمير حينئذ لك وجهان اما ان تفرد وإما أن تجمع إن أفرت لاحظت اللفظ اللفظة وإن جمعته حين ذي المراد به ماذا المعنى؟ ولابد أن تجمع لماذا؟ لأن المراد به التكثير والكثير لا يمكن أن يكون واحدا ولا يكون اثنين بد من ثلاثة فأكثر أقل الجمع كم ثلاثة إذا بد أن يكون الضمير إما جمعا وإما مفردا ولا يكون مثنى ولا يكون مثنى قال كم هنا تكثيريا والمعنى ما أكثر الملائكة يعني كثير من الملائكة الذين في السماء ومع ذلك لا تغني شفاعاتهم شيئا إلا بعد إذن الله ورضاه لا تغني أي لا تجدي ولا تنفع شفاعاتهم شيئا إلا من بعد إذن الرب تبارك وتعالى لمن شاء قيد فمن لم يشاء لا يكون من اهل الشفاعه لمن شاء أن يشفع له أو يشفع له ورضي قوله وعمله قال ماذا قوله وعمل بد من إضافة العمل فصار ممن استحق الشفاعة وذلك لمن سلم من الشرك قليله وكثيره قليله وكثيره يعني لو كان مشركا شركا أصغر لا يكون من أهل الشفاعة ها سين نحن الان في زمن اختبارات ها من الشرك قليله وكثيره يعني لو وقع في الشرك الأصغر لا يكون من أهل الشفاعة لا أيس هذا المراد لانه الشرك الأصلي هل ينافي التوحيد أصله التوحي لا ينافي إذا هو من أهل التوحيد أو لا من وقع في الشرك الأصلي هل هو موحد أم لا موحد لكنه ناقص ناقص باعتبار كمال إذا من الشرك قلنا دائما إذا الأصل في إطلاق لفظ الشرك المراد به الشرك الأكبر والشرك الأكبر قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا يعني قد يعبد الملائكة والأصنام صباح مساء يتقرب إليهم ب بالعبادات وقد يقع مرة واحدة حينئذ إذا وقع مرة واحدة شرك أم لا شرك فهو مسلم لكنه قليل لكن القليل هنا يعتبر ماذا؟ يعتبر مفسدا له حينئذ اخرجه من من الملة بمعنى أنه لا يشترط لذلك الكافر لا يشترط أن يأتي به بعشر نواقض حتى نحكم عليه بماذا؟ بكونه كافر بل بناقض واحد حكم نبي بكفره كذلك المشرك شرك أكبر لو فعل فعلا واحدا أو قال قولا واحدا وحكمنا عليه بكونه شركا أكبر خرج من من الدين إذا، وذلك لمن سلم من الشئي الأكبر قليل هو كثيرا تبي لا تعمم هنا وإلا نفيت الشفاعه عن ماذا عن الموحد الذي وقع فيه شرك أصر وليس هذا المراد ليس هذا بل هو من أهل بل هو من من اهل الشفاعه ولذلك من انواع الشفاعه من استحق أن يدخل النار فلن يدخلها إذا وقع في ماذا وقع في ذنوب ومنها الشرك الأصل كذلك من من أصحاب الشفاعة من دخل النار في فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في إخراجهم إذا استحقوا النار أو لا إذا ليس المراد هنا سلامه إنما هي من الشرك الأكبر يعني المسلم والكافر متقابلا المسلم تحته أفراد هذا يستحق الشفاعة يكون من أهل الشفاعة أما الكافر الذي ليس من مسلم هذا ليس اهلا لي للشفاعة إذا وذلك لمن سلم من الشرك أي لا أكبر قليله وكثير هذه الآيات كقوله من ذا, يش من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله ولا تنفع شفاعته عنده إلا لمن أذن له قال وإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين نفى الله تعالى عنهم أن يشفعوا فكيف ترجى شفاعة هذه الأنداد عند الله سبحان الله ما أعظم شأنه يعني إذا كانت هذه الأصنام أحجار حقيرة والله عَزَّ عز وجل نفى عن ملائكته الذين هم مقربون لا يعصون الله ما أمرهم حينئذ هذه الشفاعة منفية فمن دونهم من باب أولى وأحراق قال هنا فكيف ترجى شفاعة هذه الأنداد عند الله سبحان الله معظم شأنه لأن هذه الآية في سياق بطلان ألوهية الله والعزة لأن في صورة ماذا؟ في صورة النجم قال وقوله يعني قولي تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين ادعوا الذين زعمتم ادعوا العمر هنا ماذا للتعجيز وليس المراد الإذن ادعوا هذا لي والتحدي أو لا فمن شاء فليؤمن ومن شاء ها فليكفر إذن أنت مخير أو المراد به التهديد مراد به التهديد أدعوا إذا الأمر للتعجيز والتحدي ودعونا يحتمل الأمرين، أحضروا أحضروهم أو أدعوهم دعاء مسألة فلو دعوهم دعاء مسألة لا يستجيبون لهم كذلك لو دعوهم دعاء حضور لم يحضروا ولو حضروا كذلك من تفعوا بحضورهم البته ادعوا الذين زعمتم أنهم الهه من دون الله ليكشفوا الضر الذي نزل بكم ثم وصفوا ولن يفعلوا ذلك لأنه كما تقرر ماذا أن من خصائص الإله الحق أنه يملك النفع والضر وأما ما سواه جل وعلا فلا يملك نفع مطلقا ولا ضرا مطلقا ثم وصفهم بقوله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض يعني من خير وشر ونفع وضر وقول لا يملكون مثقال, مثقال إذن ما دونه يملكونه قل لا ليس هذا المراد وإنما المراد ماذا مثال أقل ما يصدق عليه في النفي مثقال إذا مطلقا المراد به ماذا مطلقا ولذلك الملك هنا جاء في سياق النفي وفعل مضارع فيعم والمثقال كذلك جاء في سياق النفي وهنك رفع فيعم إذن ما كان مثل المثقال وما دونه هذا لا يملك مطلقا هذا المراد به وكذلك ما دون مثقال الذره لا يملكونه والمقصود بذكر الذره المبالغة فلا مفهوم لهم لا مفهوم له. فالمراد الحكم العام والذر واحدة الذر وهي صغار النمل يضرب بها المثل في ماذا؟ في القلة قال لا يملك ذره حينئذ ما فوقها هذا لا إشكال فيه ما تحتها ما دونها هذا المراد به مثال يعني المبالغ فيه في النفي لا يملك شيء إلا الله عز وجل, لا يملك شيئا إلا الله عز وجل. قال ماذا؟ لا يملكون من خير وشر ونفع وضر وما لهم فيهما من شرك نفى اولا انهم يملكونه نفى انهم يملكونه قال الرحمن تعالى وما لهم فيهما من شرك وما لهم فيهما أي في السماوات والأرض من شرك أي مشاركه لا يملكون شيئا استقلالا ولا على سبيل الشركه لا استقلالا ولا على سبيل الشركه لأن الذي يملك اما أن يملك منفردا وحده او يكون معك ماذا شريك فيه في الملك هؤلاء لا يملكون لا الملائكه ولا من دونهم لا يملكون شيئا لا من الشفاعة ولا من غيرها ولا هم شركاء لله عز وجل قال وما له منهم من ظهير وما له ها. ضمير يعود إلى الله عز وجل منهم أي من الأصنام والملائكة كذلك من ظهير أي معين قال عوين هنا يعينه بشيء عوين أي عون المرض به العون العون الظهير عون الظهير للواحد والجمع والمؤنث ويكسر على أعوان والعوين اسم للجمع العوين اسم للجمع التعبير به العون أظهر قال عون يعين بشيء ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له في الشفاعة قال تعالى تكذيبا لهم حيث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الحكم هكذا من من رؤوسهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله كان الله تعالى قد رضي عنهم وقد جعلهم شفعاء وكانوا إلزاما للبارجان فكذبهم الله عز وجل بذلك هؤلاء شفعاؤنا عند الله قال ابن قيم وغير في هذه الآية أنها تقطع عروق الشجرة الشرك من القلب لمن عقلها لمن فهمها وتدبرها عرف أن الشرك قد انقطع من من أصره لأن هؤلاء لا يملكون ولا شركاء وليس لهم ماذا وليسوا ظهيرا وعلا ولم يأذن الله عز وجلهم في شيء البتة إذن لا وجود لهم قال فقد قطع الله بها جميع الأسباب التي تعلق بها المشركون على أي وجه كان فإن المشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من أربع إن. إما أن يكون مالكا لما يريده يعني لما يريد عابده منه أن يكون مالكا لما يريده وهذا صورة الأخرى التي ذكرت لكم سابقا أنه يعبد هذا القبر ويريد منه هو لا يكون واسطة بينه وبين الله عز وجل وهذا بد أن يصاحبه ماذا؟ اعتقاد أنه يملك هو المقبور بذاته هذا باطل قال أن يكون مالكا لما يريده أو شريكا للمالك هذه الثانية أو معينا إن لم يكن شريكا له صار ماذا؟ صار معينا له ظهيرا وظهيرا أو فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان ماذا كان شفيعا عنده كان شفيعا عنده او شفيعا فنفى سبحانه المراتب الاربع نفيا مرتبا نفيا مرتبا مرتبا يجوز إذا كان المراد به ماذا المنفي فهو مرتب وان كان المراد به الفاعل فهو مرتب يعني يجوز به ماذا الوجه مرتبا مرتبا ويكون من ماذا منتقلا من الاعلى إلى ما دونه لان الاعلى ماذا ان يكون مستقلا بالملك ثم يكون شريكا ثم بعد ذلك يكون ماذا يكون عونا ثم بعد ذلك يكون ماذا يكون شفيعا وكل هذه منقطعه فنفى الملك والشرك والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك واثبت شفاعه لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعه باذنه ولم يجعل سبحانه الاستغاثه بالميت انتبهوا جعل هذا الاستغاثة بالميت وغيره لكن لما كان أكثر ما عليه المشركون ما يتعلق بالاستغاثة ذكر الاستغاثة وإلا هي نوع واحد من أنواع ماذا من انواع الشرك قال ولم يجعل سبحانه الاستغاثة بالميت أو غيره سببا لإذنه وإنما السبب كمال التوحيد السبب كمال التوحيد أي كمال أصل التوحيد هذا الاصل كمال أصل التعمد التوحيد قد يكون فيه خلل بمعنى ماذا أن اصل التوحيد إذا زال زال وصف التوحيد ليس مسلما لكن كماله الواجب لو زال هو موحد وهو اهل الليل الشفاعات لا ما يمنع الاذن فالمشرك قد اتى باعظم حائل بينه وبين حصول الشفاعه فهو كمن استعان في حاجة بما يمنع حصولها لما اراد الشفاعه حينئذ بد من ماذا واتى البيوت من ابوابها هذا الأصل فجاء ماذا جاء الى سبب يمنعه من حصوله للشفاعه قال بعد ذلك شيخ رحمه الله تعالى قال ابو العباس يعني به ابن تيميه رحمه الله تعالى قال هذه كنية شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيميه الحران العالم الرباني مفتي الامه بحر العلوم ناصر السنة وقامع البدع صاحب المصنفات المشهورة المقبولة المؤيدة بالكتاب والسنة وما عليه سلف الامه الجديره بأن تحفظ في أعماق القلوب من تدبرها علم أنه قد جمع من العلوم النقلية والعقلية ومن الإحاطة بمذاهب أهل الملل والنحل وأراء المذاهب ومقالة الفرق ما لم يعلم مثله عن أحد من العلام هو أو كذلك. أو كذلك لكن لا يلزم من ذلك أن يكون معصوما يعني بعض المسائل أو عموما يعني ناخذ اقوال ونعرضها على الكتاب والسنه وليس هو مستقلا لا يفهم من ذلك من إثبات الاحاطه ونحوها أن يكون مستقلا في أخذ الاحكام الشرعيه لا وانما لا بد الاصل ان يكون الكتاب والسنه واذا وقع عنده ما قد دقع عند غيره لانه ليس بالمعصوم حينئذ تعرض أقواله على هذا على الكتاب والسنه وليس ثناء العلمي على العلم المراد به انهم يتجه إليه الطالب ماذا ابتداءا وانما يكون النظر في أقوال ثانية يجمع بين الكتاب والسنه وما قاله اهل العلم قال رحمه الله وبيّن هذا الدين وعقائده ورد سائر البدع ما لم يسبق إليه ما لم يسبق اليه ترجم له طوائف من الحفاظ واثنوا عليه في أسفال وشهرته وامامته في علوم الإسلام وتفنن تغني عن الاطاله في وصفه وكذلك ولذلك قال الذهبي لم يأتي قبله بخمسمئه سنه مثله <تصفيق> الله اعلم وقال لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت اني لم أرى مثله وما راى بعينيه مثل نفسه رحمه الله تعالى. هذه عبارات يذكرونها لكن لا يلزم منها ماذا لا يلزم منها ما؟, ما ذكرت يعني لا تجعل هذا الكلام هيبه بمعنى أنك لا تقول هذا القول يناقش سواء كان من تيمية أو بن قيم أو بن وغيره وإنما ينظر فيهم باعتبار ماذا؟ أنهم علماء وعلى حق لكن الحجة في ماذا؟ في الكتاب والسنة ليست في قول أحد إلا في قول محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو الحجة فقط وأما ما عداه فلا حتى الصحابة قلنا فيما سبق مرارا أن قول الصحابه مختلف فيها لو حجة أولى فإذا اختلفوا في ابن عباس قولوا حجة أو لا فكيف بن أولى فكيف ابن تيميه باب أولى بالإجماع أن قوله ليس ليس بحجة إذا كان كذلك نقول الحمد لله عندنا ماذا كتاب والسنة وقد كفانا الله عز وجل بأقوال الصحابة وما زاده أهل العلم ينظر فيه ويعرض على كتاب والسنة أما جعل عالم أنه هو الاصل ثم بعد ذلك نرجع إلى كتاب والسنة هذا ضلال مبين هذا لا يعتقد الإنسان مبتدع ضال إن لم يكن قد مرق قال وأثنوا عليه في أسفاله وشهرته وإمامته وعلوم الإسلامي وتفنونه تغني عن إطالة الوصف قال من العيد كأن العلوم بين عينيه يأخذ ما يشاء ويدع ما ما يشاء هذا فيه مبالغة قال ولد سنة 61 وستمائة وتفيا قدس الله روحه ونور ضريح سنة 28 وسبعمائة قال أبو العباس بن تيمين رحمه هذا موجود القول في المجلد السابع الفتاوى صفحة 77 صفحة سبع السابع هذا ما نوعه هذا مهم جدا ها كتاب الايمان اي الكبير والاوسط لا بد ان تعرف هذا قال رحمه الله تعالى نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون هو سيذكر ماذا يلخص ما, ما مر قال نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون اي نفى في هذه الايه الكريمه عما سواه جل وعلا تعالى وتقدس كل ما يتعلق به المشركون من الاعتقاد في غير الله من الملك والشركه والمعاونة والشفاعة فإن هذه الأمور الاربعه هي التي يتعلق بها المشركون قال فنفى أن يكون لغيره لغير الله عز وجل ملك أو قسط منه أي من الملك أو يكون عونا لله تعالى فنفى الملك بقوله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الأرض ونفى القسط الذي هو الحظ والنصيب من الشيء بقوله وما لهم اي لمن يدعون من الملائكه غيليا فيهما اي في السماوات والارض من شرك ونفى العون بقوله وما له منهم من ظهير اي ما لله ممن يدعونهم عون فمن فمن ليس بمالك فمن ليس بمالك ولا شريك للمالك ولا ظهير له فكيف يدعى من دونه فهو سبحانه الذي يأذن للشافع ابتداء فيشفع اي الشافع قال فبنفي هذه الأمور عن كل مدعو غير الله وهي التي لابد أن يكون المدعو مالكا لاحدها حتى يستحق أن يدعى بطلت دعوة غير الله لما بطلت الأسباب حينئذ بطلت ماذا بطلت الدعوة من من أصلها لأن كل مشرك إنما يتقرب إلى هذه المعبودات لسبب لسبب سواء علمناه أو لا وأن تخذ الضابط الأصل العام صرف العبادة لغير تعالى علمت السبب أو لا كان ثم سبب جديد لم يكن ثم مذكورا في هذه الايه حين يقول هذا يختلف اختلاف الاعصار والأزمان الازمان العبره بتحقق ماذا بتحقق الشرك قال فبنفي هذه الأمور الاربعه عن كل مدعو غير الله وهي التي لا بد ان يكون المدعو مالكا لاحدها حتى يستحق أن يدعى بطل الدعوة غير الله لكن يمكن ان نقول لان هذه منصوصه عليها في القران أن كل سبب لم يذكر فهو راجع الى واحد من هذه الاسباب الاربعه كل سبب لم يكن مذكورا هنا فنشأ بعد ذلك فيما يتعلق بالمشركين حينئذ قلنا رده إلى واحد من هذه الأنواع الأربعة بطلت دعوه غير الله إذ ليس عند غيره من النفع والضر ما يوجب قصده بشيء من العبادة قال شيخ الاسلام السلام رحمه ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب ومعلوم أنه لا يرضى الباري جل عن هذه الأصنام لانها باطلة وحين فتكون شفاعتها منتفية قال رحمه الله تعالى او نعم ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن اذن له الرب وسبحان لا يأذن الا لاهل التوحيد كما قال تعالى عن الملائكه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أي لمن رضي الله عنه من أهل الايمان به وحده وقال ابن عباس الا لمن قال لا اله الا الله وهذا لا ينافي لا ينافي لماذا لان قول لا اله الا الله المراد بها لفظا ومعنى فهو موحد قال فهذه الشفاعة التي يظنها المشرك هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن أي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله انتبه لهذا القيت فيما لا يقدر عليه إلا الله المراد به ماذا ذكر أفراد هي الأغلب وليس المراد به أن له احترازا كقول أحدهم الشفاعة لو قال الشفاعة يعني يا ولي نحو ذلك حينئذ يكون ماذا وقع في الشرك لأنه سأل غير الله عز وجل لأن قوله الشفاعة هذا سؤال دعاء إذن دعا غير الله عز وجل أو قال ماذا اشفع لي جاء عند قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفع لي يا رسول الله قلنا ماذا أشركت بالله العظيم لست اهلا للشفاعة لم تكن موحدا أو, نعم أو قال اشفع لي منتفية دنيا وأخرى كما أخبر الله به في كتابه ولو طلبها منه على سبيل الشفاعة إلى الله قال اشفع لي عند الله ها. اشفع لي اشفع لي عند الله يعني ات... يعني ها. اجعل الله عز وجل راضيا ع... راضيا عني فتشفع لي نقول هذا يعتبر ماذا يعتبر شركا لو سأله مباشرة الشفاعه فهو مشرك لو جعله واسطه وكانت الشفاعة مطلوبه من الله عز وجل فهو كذلك شرك أكبر قال رحمه تعالى منتفيه دنيا واخرى كما أخبر الله به في كتابه ولو طلبها منه على سبيل شفاعة إلى الله فهو فعل المشركين الذين كفرهم الله به فإنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا قال تعالى مكذبا لدعواهم ومكثرا لهم يعني كفرهم الله عز وجل إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار كفار جمع كافر مبالغا قال رحمه الله تعالى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع راسك يعني من السجود وقل يسمع والسامع هو الله عز وجل وسل تعطى أي وسل ما بدا لك يعطيك الله عز وجل واشفع تشفع وحينئذ يشفع النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا يشفع ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع ابتداء فكيف من دونه لا يشفع حتى يأذن الله عز وجل قال رحمه الله تعالى هذه قطعة من حديث الشفاعة المخرج من الصحيحين وغيرهما من حديث انس وغيره في أهل الموقف وهو إخبار منه صلى الله عليه وسلم بتحقيق الشفاعه وأنه لا يشفع إلا من بعد إذن الله تعالى له الشفاعه وفي المشفوع فيهم قال وقال له ابو هريره رضي الله تعالى عنه من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يعني من الإنسان السعيد وليس المرض ماذا عندنا سعيد وأسعد لما المرض ماذا السعيد فافعلون ليست على على بابها من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي يعني قال لا إله إلا الله وعلم معناها وهو الإخلاص لله عز وجل وهذا يمتنع ان يقع في الشرك الأكبر من علم معنى لا إله إلا الله حينذي لن يقع في الشرك الأكبر البتة إن وقع في الشرك الأكبر دل على أنه لم يعلم معنى لا اله الا الله قال هذا الحديث رواه البخاري وغيره قال قلت من اسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال لقد ظلنت يا ابا هريره الا يسالني الا يسالوني وجهال الا يسالني بالنصب الا يسالوني بالرفع لماذا لان ان الناصبه اذا وقعت بعض الظن جاز فيها الوجه جاز فيها الوجه الا يسالني عن هذا الحديث أحد اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وفي روايه خالصا مخلصا من قلبه من قلبه هل هذا إخراج للعمل عن مسمى الإيمان الجواب لا وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم القلب لأن المدار عليه الاصل إذا صلح القلب حينئذ صلح سائر الجسد كما قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغه أي القلب إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله حينئذ من قلبه ليس المراد به ماذا أن العمل لا يكون إلا بالقلب ولو لم يعمل بجوارحه لم يصلي ولم يصلي الأخي ولا هذا باطل لأن النصوص الأخرى تدل على ذلك وإنما نص على القلب لكونه ماذا مدار العمل عليه هو الأصل والعمل يكون ماذا يكون فرعا ولذلك قال شيخ الإسلام التائي رحمة رحمه الله تعالى كلما كان الرجل أعظم إخلاصا لله كان شفاعه الرسول أقرب إليه كلما كان أعظم إخلاصا كان الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إليه وعرف الإخلاص بموضع بتعريف حسن فقال الإخلاص محبة الله وحده وإرادته وجهه قال رحمه الله تعالى والمراد مع قوله محمد رسول الله ما قال لا إله إلا الله ولو لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم جواب لا وإنما تدل لا إله إلا الله على شهادة الثانيه بدلالة الاقتضاء قال لكن قد يكتفى بها لاقتضائها لها لاقتضائها الشهاده الأولى لها لشهادة الثانية لا بد منهما وهما أصل دين الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله بالمعنى المراد شرعا وبتحقق الأركان والشروط وليس المراد مجرد اللوظ فحسب بل لابد ان يتحقق به بشهادتين فلو انتفى الشهادتان انتفى أصل الدين فلو جاء بواحده دون الأخرى حينئذ ليس ليس مسلما قال وخالصا سالما من كل شوم فلا يشوبها رياء ولا سمعة ولا بل هي شهادة يقين وخالص احتراز من المنافق لأن المنافق يقول ماذا يقول لا اله الا الله ويصلي ويصوم وقد يتصدق بل كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون في الظاهر ويجاهدون فيه في ليس بسبيل الله في الظاهر فقط أنهم مع المجاهدين حيث هؤلاء منافقون ومع ذلك اتوا به بعبادات لماذا؟ لكونه قد قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها لم يأتي بماذا؟ لم يأتي بالمعنى الذي دلت عليه الكلمة وخالصا احتراز من المنافق قال أسعد أفعل تفضيله أفع أسعد أفعل تفضيله وقيل أي سعيد الناس يعني المراد به ماذا ليس عندنا أسعد وسعيد وإنما المراد به ماذا المراد هنا في هذا الموضع أنه سعيد أو المخلص أكثر سعادة بها فجعل أسعد الناس بشفاعته أكملهم اخلاصا ورواه أحمد وابن حبان وصححه وفي وشفاعة لمن قال لا اله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه وفي صحيح مسلم عنه قال لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته واني اختبأت يعني أخفيت اختبأت دعوة شفاعة لأمة يوم القيامة فهي نائلة يعني واصلة ان شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا ان شاء الله لي للتحقيق فهذان الحديثان ونحوهما مما يبين انها لأهل التوحيد والإخلاص بإذن الله وكذا في احاديث الشفاعة كلها إنما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم انما يشفع في اهل التوحيد كما في الكتاب العزيز وقال الحافظ المراد بهذه الشفاعه المسؤوله عنها بعض أف أنواع الشفاعه وهي التي يقول أمة أمة فيقال أخرج من في قلبه وزن نعم يقال أخرج من في قلبه وزن كذا من الإيمان وأما شفاعة العظمى في الإراحة من من كرب الموقف فاسعد الناس بها من يسبق إلى إلى الجنة وهم الذين يدخلون بغير حساب ولا ولا عذاب ثم الذين يلونهم وهو من يدخلها بغير عذاب بعد أن يحاسب ويستحق العذاب ثم من يصيبه لفح من النار ولا ولا يسكن وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات شفاعه كبرى في أهل الموقف ليقضي بينهم قد ذكرها بعض وقد ذكرها المصنف فيما, فيما سبب وشفاعات في أهل الجنه في دخولها ذكر ابو هريره في حديث طويل متفق عليه ولقوم من العصاه الذين يدخلون النار بذنوبهم ويشفع لمن استوجب النار ولقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم وبعض الكفار في تخفيف عذابهم هذه أنواع الشفاعة تذكر في وسطية ونحوها ويأتي بقية البحث الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين